بسم الله الرحمن الرحيم صادوا القرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما لكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجب أن جاءهم منذروا منهم وقال الكافر الساحر كذاب أجعل الآلية إلىهم واحدا إن هذا لشيء معجاب وانطلق الملع منهم أنمشوا وصلوا على آلاتكم إن هذا لشيء بعض ما يسمينا بهذا فيلم الذي يخرج إن أمزع أي ذكر من بيننا بل في شكل من ذكر بل لما يزوركم عذاب أم عندهم خزائن الرحمة ربك العزيز الرهاب أم لهم ملك السماوات والأرض أم لهم ملك السماوات والأرض وبينهما فليرتقوا في الأسباب جندما كذب القبل قوم خوان وفرحوا نزول آيات وسموهم قوم نصحب الأقدام إنك الأحزاب إن كنوا إلا كذب الرسول فحقا يقال وما ينظرون إلا صيحة واحدة على من فراقه وقال ربنا عجلنا قدتنا قبل يوم الحساب اسبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن سخرنا الجبال ما يسبحنا بالأشي والإشراق والطار محشورة كل له أواب وشدنا ملكا وعتينا الحكمة وفصل الخطاب وعلى أتاك النبوة خاصنا. اذ تسمروا المحراب اذ دخلوا على تامل ففزعا منهم قالوا لا تخف ففزعا منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعض لا بغى فحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا الى سواء تسعون وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفرني وعزني في الخطابة قال لقد ظلمك بسعار نعجتك لا نعاجي وان كثيرا من لا يبغي بعض ملا بعض الا الذين امموا الصالحات وقليل ما هم داود فتناه فاستفرهم واخررها بيعهم انابه فغفرنا له ذلك وان لو عندنا رجل فعل حسن ما انابه يا تاود ان جعلناك خريفة في الارض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبينها فيظلك عن سبيل الله انه الذين يظلنا عن سبيل الله رمزه من الشيء من سبيل الحساب وما خلق نسا اول ارض وما ذلك الله من الذين كفروا ومن الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا الصانعاتك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقينك الفرجاء كن تأمو أنزلنا إليك مبارك آياتي من يدبر آياته التي الباب وظهرنا لداود السليمانيم العرض إن هو أبواب على أرسل عليهم العشرين صفا فنادل جار خير عندك رب عدت وارت من ردوها علي فطفق مسحاً السوق والأعناق ونقافة الناس لمن منقلها على كرسي جزاً ثم أناب قال ربي اوفر للوهاب لملك الله يما ويعلم من بعلي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بعمله أخرى حيث والشياطين كل بناي وهو اسمي واخرين في الأسفاد هذا أطلعنا في المنعمسك والحساب وإن لو عندنا لازل فرح سماب وذكر عبدنا أيوب في النادى ربه أني مسني الشياطان بنصبين وعذاب وركض برجلي هذا مغتشر بارد من الشراب. وَهٰذَا مِنَ الْأَنبَاءِ وَأَنزَلْنَاهُ وَمِرْصَادًا مِّنَّا وَلِكُرَاهِ الْأَلْمَابِ وَإِخْوَانِي الْقَطِيفُ سَوْفَ أَضْرِبُ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ إِنَّا رَزَقْنَا الصَّابِرِينَ وَلَعَنَّاهُ وَهُوَ وَاعِ وَذِكْرُنَا لَنَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَالَّذِينَ الصَّارُوا إِنَّا أَخْلَصْنَاهُ لِخَالِصَةٍ ذِكْرُ الدَّارِ وَالنُّورُ وذكر إسماعيل ويساء للكبه كل من الأخير هذا ذكره أن المتغير لحسن من جنات علم مفتحة لهم أبواب متاكين فيها بيدعون فيها بفاكة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أترابا هذا ما تعدون لهم الحساب إن هذا لرزقنا ما لهم هذا وإن للطاغين لشر مآبين جهنم يصلون فبسلم هذا هذا فليذوقوا حميم وغساكم آخر من الشرق أزواجهم هذا فوج مقتحل معكم لا مرحبا منه إنه صار النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتمه لنا فبئسا قرار قالوا ربنا من نقدم لنا ذا فلعا يرم في النار وقالوا ما لنا لا نرى بذار كنا نعدهم من أشعار اتخذناهم سخيان ذات أنه الأرصار إن ذارنا حق تخاصم آل النار إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض والبينهم العزيز والغفار قل ونرون عظيم أنتم عنهم وردون ما كانوا من علم بالمدى الأعلى إذا يختصمون إيوحا إلي إلا أنما أنا نذير مبين قال رب الملائك خالق بشر من سنطين فإذا أصويتون في فيهم الروح فقعوا له السعيدين. فسجد الملائكة كل مجمعون إلا إبليس أستكبرك أمم الكافرين قال يا إبليس ما منك أن تسوى لما خلقت من يدي أستكبرت وكنت من, من العالين قال نخير منه خلقتني من النار وخلقت من طيب قال فخر منها إنك رجيم وإن عليك نعمت إلى يوم الدين قال ربي فعنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من منظر إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزلك لو أنهم أجمعين الله وإذا كنهم قال فالحق هو حق أقول لأم لأن جاءن منكم ومن ما أنت بأكمهم أجمعين قل ما عليه من أجمع ما من المتكلفين إن الله ذكرني علماً ولا تعلمونا